واحدة وطلق منها زوجها وطلق منها زوجها وبس من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي لا تبدل الخبيث في الطيب ولا تبدل الخبيث في الطيب ولا تكون عقوبا كبيرا وإن خبتم أن لا تقسطوا في اليسام فانكحوا ما طالوا وآخ النساء ومن كان فقيرا فليئه في المال فإذا دفعت إليه موالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نقيم طيبا مفرضا وإذا حضر القسمة أولي قربا واليتام Amen. اتقوا <تصفيق> الله لهم نارا وسيصلوا Du <try> الثلث فله النصف ولآبائك ليكنوا عيدي بنوبس دون سوم مما ترك انك أنا له إتوة فلأمه السلس فإن كان Amen. <try> وَتَمِنَ الظَّلامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُم وَعَلَى ظُلُمَاتٍ فَأَنْتُمْ مُّبْصِرُونَ م إلا لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلا هنستمون مما ترتدون فإن Amen. on فهم شركاء في فصية من الله I <laughs> نسائكم فاستش حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا جيئات <تصفيق> <تصفيق> خسائر Amen. يا نذوج وأتيتم إحداهن لك الطاف فلا تغذون منه شيئا فتأخذونه. وكيف بدا قزونه وقذا ولا سنة وشتؤوا وبنقوتوا وساء سبيله خرمس عليكم أمماتكم وبناتكم وأخواتكم من ثم في فاذا لم تكون تخرس بنا فلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا